واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي انه كان من الضالين كان من الضالين ولا تخن يوم يبعثون ولا تخن يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم وأُذلفت الجنة للمتقين وأُذلفت الجنة للمتقين فَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ فَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله هل لله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبرقوا فيها هم والغاون فكبرقوا فيها هم والغاون وجنود ابليس اجمعون, وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا في ضلال مبين تالله ان كنا في ضلال مبين اذن سويكم برب العالمين اذن سويكم العالمين وما اضلنا الا المجرمون ومن قبلنا من المجرمون فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم َ فَلَ أن لَكروةَ فَنَقونَ منِ المُؤمننين فلَ أن لَكََّةً فَنقونَ من المؤمين إ في ذلكَ ل آي إ في ذكَ لآي وَما كان أَكسَهُم مُؤمننين وَما كان كاوهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم وان ربك له هو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون رسول انني لكم رسول امين انني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر وما اسالكم عليه من اجر ان اجري إلا رب ان ربي العالمين انت غير الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون فاتقوا الله واطيعون قالوا امن لك واتبعك الارذلون قالوا امن